اتيكم منا بقبر او جذوة من النار لعلكم تقلون فلما اتها نود يبي شاطئ الوادي الآمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى, أي يا موسى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 أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وظلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَيَّ قُتُلُونَ وَأَخِهَا قُلُوهُ وَأَخْصَرُ مِنِّي لِسَانًا فَأَضْلِلُهُ مَا يَرِدُ أَيُّ أن إِنِّي أَخَافُ أَيُّ أن كَذِبُونَ قَالَ تَنَشُدُ عَوْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ